وقفه بعنوان ر س ا ل ة بين ا ل م آ ت ي والاهات نعم ر س ا ل ة إ ل ى ص ا ح ب ة ا ل ع ب ا ء ة ا ل م د ر ك ش ة و ص ا ح ب ة ا ل ع ب ا ء ة ا ل م ع ل ق ة على ا ل أ ك ت ا ف اسمعي هذا الخبر من ف ت ا ة أ ر س ل ت ب ر س ا ل ة إ ل ي ك عنوانها إ ل ي ك من قلب يحترق عليك تقول في رسالتها أ خ ت ا ل غ ا ل ي ة ت ذ ك ر ة ب س ي ط ة أ ق د م ه ا إ ل ي ك قد لا تعلمينها أ و قد تكوني غ ا ف ل ة عنها اقرايها واسمعيها ثم فكري جيدا فيما سمعت و ق ر أ ت ثم اختاري الطريق فالله يقول إ ن ا هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا قد لا تكونين قد دخلت م غ س ل ة الموت من قبل ولكنني والله دخلت مع أ غ ل ى إ ن ت ا ن ة بعد النبي صلى الله عليه وسلم دخلت مع أ م ي ا ل ح ب ي ب ة تلك ا ل أ م ا ل ر ا ئ ع ة قلبا وقالبا هذا ليس من ر أ ي فيها بل ر أ ي كل من راها وعرفها أ و سمع عنها رحمها الله تقول سوف أ ح ك ي لك موقفا بسيطا قبل الدخول في موضعنا عنها لقد أ ص ا ب ه ا المرض الخبيث يعني أ م ه ا لقد أصابها المرض الخبيث أصابها ولقد تعذبت كثيرا ولكنها لم تشتكي نعلم ب ش د ة مرضها من ا ل أ ط ب ا ء الذين يستغربون من صبرها وتحملها وعدم شكواها كان ذكر الله على لسانها لا يتوقف وهذا سر قوتها وتحملها أ م ا قال الله اذكروني أ ذ ك ر ك م في العام الذي توفيت فيه وفي شهر شعبان ازداد المرض عليها وكانت تتعذب من ش د ة الالم لكنها كانت تدعو وتقول اللهم إ ن كنت كتبت علي الموت ف إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تبلغني رمضان اللهم إ ن كنت قد كتبت علي الموت ف إ ن ن ي أ س أ ل ك أ ن تبلغني رمضان ل أ ن ك تعلم أ ن ن ي لا أ ح ب الدنيا إ ل ا لرمضان اللهم لا تقبضني إ ل ا بعد رمضان كانت دائما تكرر هذا الدعاء استجاب الله دعاءها وبلغها رمضان ثم ماتت في ن ه ا ي ة يوم عرفه و ب د ا ي ة ل ي ل ة العيد ماتت وهي م ت ب س م ة ماتت بعد أ ن نطقت ب ا ل ش ه ا د ة و ا ل م ل ا ئ ك ة تستقبلها بروح وريحان تقول أ خ ي ه قد أ ك و ن قد اطلت عليك في رسالتي لكني اردت من خبر أ م ي أ ن تعلمي أ ن من حفظ الله في الدنيا حفظه الله عند الموت وبعد الموت أخيه ان لم تكوني قد دخلت م غ س ل ة الموتى من قبل فلا بد من دخولها لغسل إ ن س ا ن ة ح ب ي ب ة على قلبك أ و ليغسلك أ ح ب ا ؤ ك أ خ ي ه هل تعلمين أ ن ا ل م ر أ ة بعد تغسيلها وتكفينها تغطى بعباءتها حتى إ ذ ا أ ن ز ل و ه ا في القبر أ ر ج ع و ا ا ل ع ب ا ء ة هذا ما عرفته بعد أ ن غ ث ل ن ا أ م ي ا ل ح ب ي ب ة وودعناها فيا من تلبسين ا ل ع ب ا ء ة المزركشه ويا من تلبسين ع ب ا ء ة الكثف ويا من تلبسين ا ل ع ب ا ء ة ا ل م ن ت ص ق ه على الجسد التي تفتن الشباب وتظهر المفاتن هل تقبلين أ ن تكون هذه ا ل ع ب ا ء ة من يرافقك إ ل ى ا ل م ق ب ر ة لا تغفلي عن الموت اخيه واعمري العمر بالطاعات وتجنبي الفواحش والمنكرات اعلمي ان ا ل ط ا ع ة م ح ب ة وتوفيق من الله و أ ن ا ل م ع ص ي ة خذلان و إ ب ع ا د كان لرجل جائع قامت من الليل تصلي فايقظته فلم يقم فكررت إ ي ق ا ظ ه فلم يقم ف ت و ض أ ت و أ س ب غ ت الوضوء و أ خ ذ ت تناجي ربها فاستيقظ فبحث عنها ف إ ذ ا هي س ا ج د ة تناجي ربها وتقول بحبك لي الا ما غفرت لي فلما انتهت قال لها كيف علمت أ ن ه يحبك ك ي فقالت علمت أنه يحبك ف لولا محبته لي ما أ ن ا م ك و أ ق ا م ن ي بين يدي سمعت ي فهمت ي ا ل ط ا ع ة م ح ب ة وتوفيق و ا ل م ع ص ي ة ت خذلان و إ ب ع ا د أ س أ ل ك بالله العظيم أ م ا تردد هذا الحديث على مسامعك مرات ومرات لكن هل فهمت معناه وهل عملت على أ ن تنجي من الوعد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم صنتان من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن ك أ س ن م ة البخت ا ل م ا ئ ل ة لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها اسمعي بارك الله فيكي لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ريحها و إ ن ريحها ليوجد من م س ي ر ة كذا وكذا رواه مسلم وفي روايه العنوهن فانهن ملعونات أ س م ع في هل استشعرت عظيم ا ل أ م ر والخطر لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا حتى يجدن ريحها وعيد تهتز لحوله ا ل أ ب د ا ن ثم ا في قوله إ ل ع ن و ه ن فانهن ملعونات والله انها لدعوه تخشاها العقول قبل القلوب هذا عن الوعيد فكيف انت بمن توعدن به كاسيات عاريات اما رايتيهن في الاسواق والمجمعات لبسن عباءات على اخر الصرعات والموديلات علقن العباءات على الاكثاف فبدت الصدور بارزه والجسوم مخصره وخطاء وجه يشكو إ ل ى الله استغناء صاحبته عنه م ا د ر ت أ ن الحجاب و ا ل ع ب ا ء ة ليس ل ل ز ي ن ة إ ن م ا ليست ل ز ي ن ة و إ خ ف ا ئ ه ا أ س أ ل ك بالله أ ه ذ ه العباءات ا ل ف ا ض ح ة تليق بحفيدات ع ا ئ ش ة و ف ا ط م ة إ ذ ا خطبت قالت أ ن ا بالنفس و ا ث ق ة حريتي دون الهوى سد قلت أ ن ا ضداني أ خ ت ه م ج ت م ع ا دين الهوى والفسق والصد والله ما أ ز ر ى ب أ م ت ن ا إ ل ا ازدواج ما له حد